الوحدة العاشرة الجو الدرس الخامس والخمسون الحوار الأول انظر واستمع كيف الجو في الخارج؟ السماع تمتر الآن هذا فصل الخريف ثوبك مبتل أين المعتف؟ تردته في الشركة وأين المظله تردتها في السيارة اشرب هذا الشاي هو دافئ بارك الله فيك هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله هذه فكرة طيبة والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد كيف الجو في الخارج؟ السماع تمطر الآن هذا فصل الخريف ثوبك مبتل أين المعطف ترتبته في الشبكه وأين المظله تردتها في السيارة اشرب هذا الشاي هو دافئ بارك الله فيتي هل نذهب إلى السوق الآن؟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 هذه فكرة طيبة الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم يا بدر أنا حسان أتكلم من لندن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا حسان كيف الجو في لندن؟ الجو بارد في لندن هذا فصل الشتاء كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر كيف الجو في الرياض؟ كان الجو حارا وهو الآن معتدل كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة عشرون هل ستخضي العطلة في لندن؟ لا سااقضيها في تونس ان شاء الله والان جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم يا بدر انا حسام أتكلم من لندن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 كم درجة الحرارة في الرياض درجة الحرارة عشرون هل ستقضي العطلة في لندن لا سأقضيها في تونس إن شاء الله الحوار الثالث انظر واستمع الجو معتدل هذه الايام هذا فصل الربيع الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البلد اين سنقضي عطلة الاسبوع نذهب الى الشعبة الشاطئ. الشاطئ بعيد نذهب الى البر هذه فكرة طيبة نذهب الى البر ساحضر الخيمة والسجابة ساحضر الطعام والشراب اسرتي ستحضر معي اسرتي ستحضر معي ايضا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد الجو معتدل هذه الأيام هذا فصل الربيع الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البرد أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب الى الشاطئ الشاطئ بعيد نذهب الى البر هذه فكرة طيبة نذهب الى البر سأحضر الخيمة والسجادة سأحضر الطعام وشراب أسرتي ستحضر معي أسرتي ستحضر معي أيضا